فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ وَهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح